أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ الْأَسْرَاءُ الْحَاسِبِينَ قُلْ مَنْ يَنْجِيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَذِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللهُ يُنَجِّيكُم مِّنها وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتم تُشْرِكُونَ قُل هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يُبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن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 لكل نبا مستقر وسوف تعلمون واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ